عام بلبی من ضعف ثم جعل من بعد ضعف دال ثم جعل من بعد بوسوں ضعفا نو کم ما يشاء وهو العليم ملکی وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةُ كَذَلِكَ كَانُوا يُوفَكُونَ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَلِيمَانَ لَقَدْ لَبِثُكُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنْ تكمكم تملا تعلمون في يومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم ولاهم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل ولئن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 هدى الیفلاحمچ للمحسنين الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم بالاخره هم يوقنون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزؤا أولئك لهم عذاب مهيط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 سم چو نل سی چمی پو دِن کار جلنا مین سم اتنا فيها من كل زوج كريم هذا وقلق الله تأتون ماذا قلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد اتينا لا تشرك بالله ویم الشرك لظلم چیل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 فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من ناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها مفقال حبة من خردن فتكون في صخرة أو في السماوات أو في مرضيات بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وامر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما إن ذلك من عزم الأمور ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختار فقور واقصد في مشيك واغذب من صوتك